واتبع هواه وكان أمره فلطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاق بهم سرادقها وإن يستغيفوا يغافوا بماء كالنهل يشوي المدين بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إما لا نضيع أدر من أحسن عملا أولئك لهم جمات عدل تجري من تحتهم الأنهار أحلون فيها من أساغر من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون فياذا كضرا من صندس وإستدرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنك مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحسفناهما وحدتناهما بنخل وجعلنا بينهما سرعا كلت الجنتين آتت أثناه ولم تظلم منه شيئا وفجرنا قلا لهم نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاربه وهو يحاربه أنا أكثر منك ما له وأعز نفرا